نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ويقول الإنسان وإذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان عما خلقناه من قبل ولم يك شيئا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ أَنزَلَهُ الَّذِي أَوْحَىٰ وَأَحْسَنُ وَلَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ قرنهم أحسن أثاثه ورياق، والمن كان في الضلالات فليمدد لو الرحمة لمدد، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شرهم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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَهُ تَيَنَّ مَا لَوْ وَرَثَا اطَّلَعَ غَيْبًا اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ونرثوه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم غدا ألم تر أننا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 تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا